Let <laughs> me mastraya hikaya wa yumbih ya wa ya Än under henne, kallar hon mig. Än under henne, och det jag än har, är att jag måste kalla mig. Än under henne,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 jag vill Thank <laughs> Ja, ja, ja, ja, mäklar. Dövda, ja, ja, ja, ja, mäklar. Dövda, ja, ja, ja, حسن يا ما دو حسن الصبايا يا ما يا ما يا غنا كل الولاد باخر البلاد كل الولاد باخر البلاد عيشوا البينيه يا ما يا ما يا ما انهار في الصبايا حتى Följ oss på www.sdimedia.com Följ Bättre, men jag tog med och den fjärde gjorde allt i världen. De dödade och slog. Vi älskade dig, men vi såg dig. Vi älskade لك عمي وارفع بشأنك في البلد وقول عليك عمي يا عمي ياللي بلى يا عم عمي تعالى معملك عمي وارفع بشأنك في البلد وقول عليك عمي مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي دياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان يلي تقولي القليل الاصلي يا عمي يا والله هتحلقه غاية نسمع كمان جبا لأ عيني رأت غزالة مش بتوجعني عيني رأت غزالة وقفة مع الزيار لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيار إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازال قلت لها يا حلوة جاوزيني? قالت ات فلوسك هاد لو التهى المية فوق الالف قالت اشرب بهم شربات ده غيرك عمل لي سبع ملايين جنيهات دهب وسبع فدادين وقصب خليين من السوسة على بس بوسة ولسه بقول له هاد رأت غزالة وقفة مع الزيال لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيال إنما لها بوس عيون سود وخطوط حمر بغمزات قلت لها يا حلوة تجوزيني قالت هكت فلوسك هاد دولتها المية فوق الألف قالت ما شرب بهم ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فداديم قصب خليين من السوسه على بس بوسه ولسه بقول له ها, ها, ها رح اقول كلام حلو من ثاني مع احترامي لكل الاعدين مداري بقول يا سارع الورد عند الورد ورداني وردك على الناس خل الورد ورداني انا بمدح اللي خلقني عبد دون شالي خلق الخلايق مفيش بعد ولا تاني بقولتي يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني واترك سبيله ولا تندم عليه تاني احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني ولا عفوف نفس. ما بحبش عتب تاني وحلفت يا ميني. نخش لهم عتل تاني كان, كان اللبن الرايف يرجع حليب ثاني يبقى انتظار العجوز يرجع صبي تاني. انا والدة طيب شوية حضراتكم عجيب معانا ولا <تصفيق> لقيت طيرة بتتقلم ونار حمية بتكويها على عود الحطب وقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها وصياد القذر واقف وبرصاصه حيرميها سأل عليها بتعرف لمين هي ومين ليها قالوا للأم سيباها وابوها كمان ناسيها يعيني ضحية في الدنيا يخوف الوحدة تبنيها دا لو هب الهوى ليلى متزير العود يميل بيها. وقلت يا يا يا يا رب ساعدني عشان اقدر انجيها شاورت بديدة نادلها وجاتني وخدت بقديها والبنيت العش في العالي وكان قصدي اعلي ولما عششت جنبي وشفت الفرح بتعنيها فتحت الحبها قلبي وقلت يا رب خليها وخدت من الشجر ورقه عجنته الحنة حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشربه قتقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزينه وخدت من الهوا غنوا الناي اغنيها وجبت الورد من البلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملتوا الصار في داريها وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها ثابتني للي كان وحدي ونزلت له برجلي واحد صاب ان نقول عليه صبات. ولكل من ركب الحصان مياء بيقول لنا اشي. ولكل من مثل كريشة موسيقاء لكونوا مسكر عبطايا في الامتحان مش عارف انا في الامتحان حي مطر امتر لا يا مطر باحترامي ليك بنت سمع شفورة سرع الضباب بقول مش كل واحد طبي لنقول عليه طبار ولا كل من ركب الحصان خيال ولا كل من بس في الريشة بسام ولا كل من دقع الاوطار موسيقار ولا كل من قال يا ذيل بقول عليه ذا قال كن الليالي بذال والعبد لله مين يقول الليالي الحلوه والماوى ومحدش عزيز ولا حبيب. målhar, målhar, ملهاش målhar, ولا طبيب. قالوا målhar, målhar, ملهاش عزيز ولا حبيب. målhar, målhar, ملهاش målhar, ولا طبيب. قالوا målhar, målhar, målhar, يا ما يا målhar, اللي målhar, målhar, målhar, målhar, lamul lidayya ya ayy u kulli